أ م و من ع د ن ا إ ن ا م ر س ل ي ن رحمة م ن إنه ربك هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م رب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وما ب ي ن ه م ا إن ك ن ت م م ق ن ي ى ر ب ك م و ر ب آ ب ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن ب ل هم ف ي شك ي ل ع ب و ن فارتقب ي و م تأتي ا ل س م ا ء ب د خ ا ن م ب ي ن ي ش ه ا ل ن ا س ه ذ ا ع ذ ا ب أ ل ي م رب نكشف ع ن ا ل ع ذ ا ب إ ن مؤمنون أ ى ل ه موسوعه ا ل ذ ك النابلسي م للعلوم الاسلاميه ا س م ا نبطش ا ل ب ط ش ة ا ل ك ب ر ح إ ن منتقمون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 وإن ل م ت ؤ م ن و ا لي ف ا ع ت ز ل و ن ف د ع ا ب ه أن ه ؤ ل ا ء ق و م مجرمون ف أ س ر ب ع ب ا م ي ل ا إ ن ك م متبعون و ا ت ر ك ا ل ب ح ر ر ه و ا ل ح ج ن ا ت وعيون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 إنه ك ا ن من عاليا ل م س ر ر ف ي ن ن ولقد ا ا خ ت ه م على علم على ا ل ع الله م وآتيناهم من ي ن ا آ ي ي ا ما ت ف ب ل ا ء مبين إن ه ؤ ل ا ء ل ي ق و ل ليقول و ن ى إلا م و ت و ن ا النابلسي أ و وما ل ى ح ن بمنشرين ف أ ت و ا ن ن أهم للعلوم الاسلاميه ن ا ن ا وما خلقنا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وما ب ي ن ه م ا ل ح س ن ما خلقناهما إ ل ا بالحق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم أ ج م ع ي ن يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إ ل ا من رحم الله إ ن ه هو العزيز الرحيم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 إ ن هذا ما كنتم به ت م ت ر و ن إ ن المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة بكل آ موسوعه ن ي ي لا ذ النابلسي ا م للعلوم ا الاسلاميه ن ن ا ت فارتقب ذ ك ر و ن ن إ م مرتقب <تصفيق>